بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر 123. بل الذين كفروا في عزة وشقاق كَمْ كم مِنْ من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص 125. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم 126. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 127. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب 122. وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد 123. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أو عَلَيْهِ عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لمّا يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم 119. ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب 110. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب 111. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُطِيْوُ وَأَصْحَابُ الْأَيِكَةِ أُولَاءَ إِنَّكَ الْأَحْزَابُ إِلَّا إن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يَظْهَرُ هَاؤُوَائِ إِلَّا صِيْحَتَهُ وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ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 112. والطير محشورة كل له أواب 113. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 114. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 115. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف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 111. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال, فقال أكفر ليها وعزني في الخطاب 112. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه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 121. فظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب لَهُ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب 123. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى وَلَا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن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 111. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 112. أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب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 114. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فت الناس سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي 121. إنك أنت الوهاب 122. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاء 117. وإن أمن أو أمسك بغير حساب 118. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب 119. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَدِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ 121. إنا وجدناه صابرا 122. نعم العبد إنه أواب 123. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 124. أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وَإِنَّهُ مِنْ دَنَا لِلْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْنِ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّآبًا 111. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب 112. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 113. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب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 124. وآخر من شكله أزواج 125. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم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 120. أتخذناهم سخريا أم عنهم الأبصار 121. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار 117. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون 118. ما كان لي من علم بالملئ الأعلى يختصمون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 111. فسجد الملائكة كلهم أجمعون 112. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين 113. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير 112. ومنه خلقتني من نار وخلقته من طين 113. قال فاخرج منها فإنك رجيم 114. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أخوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول 121. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين 122. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 123. إن هو إلا ذكر للعالمين 124. ولتعلمن نبأه بعد حين